إذ يغشِيكم النعاساً منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم, به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. يتبه الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه أني معكم. اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق, فاضربوا فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان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 فلا تولوهم الادبار وما يولهم يوم إذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرّف اللقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با فقد با غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله يبدو ان الله يبدو ان الله يبدو الله يبدو ان الله يبدو ان الله يبدو ان الله يبدو ان الله ان الله سميع عليم ذلك وأن الله ممحن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعود فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله ولو كثرت ولو كثرت ولو كثرت ولو كثرت ولو كثرت ولو كثرت ولو كثرت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 تخافون أن يتخطفكم الناس فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول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 عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه العذاب يرعون ينفقون اموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون خبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم, إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا, وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمره ولكن يقضي الله أمر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بي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 الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان لك على عقبيه وقال إني بريء وقال إني إذ يقول <تصفيق> المنافقون <تصفيق> واللافقون <تصفيق> توفى الذين كفر الملائكة يضربون وجوههم, يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن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 فأنهم في الحرب فشرذ بهم بهم تخافن من قوم خيانة فبذئيلهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا منه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 ذَكَّرَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّن تَأْلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا انصر الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكون منكم عشرون صابرون مئتين وإن يكن منكم مئة ألفا من الذين كفروا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 والله مع الصابرين ما كان لنبيهم إن, أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب إن الله سبق لكم لمسكم في أخذتم, أخذتم عذاب عظيم فكلوا إن غنمتم حلالا ضيذا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 لا يتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم عوالياء بعض